التصريح بزيادة الإيمان وقد صرح تعالى بذلك في مواضع أخر كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الآية وقوله ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا الآية وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى الآية وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضا لأن كل ما يزيد ينقص وجاء مصرحا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان ونحو ذلك قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على المؤمنين ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها لأن الخائف الفزع لا يغشاه النعاس وظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس القي عليهم يوم بدر لأن الكلام هنا في وقعة بدر كما لا يخفى وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضا يوم أحد وذلك في قوله تعالى في وقعة أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس الآية قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الآية المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء الحكم وذلك أن قريشا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستال الكعبة وزعموا أنهم قطان بيت الله الحرام وأنهم يسقون الحجيج ونحو ذلك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق الجماعة وقطع الرحم وسفها الآباء وعاب الدين ثم سأل الله أن يحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهلك الظالم منهم وينصر المحق فحكم الله بذلك وأهلكهم ونصره وأنزل الآية ويدل على أن المراد بالفتح هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة وهو قوله وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ويبين ذلك إطلاق الفتح بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ايحكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين ويدل لذلك قوله تعالى عن شعيب في نفس القصة وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهذه لغة حميط لأنهم يسمون القاضي فتاحا والحكومة فتاحة ومنه قول الشاعر على أبلغ بني عمرو رسولا باني عن فتاحتكم غني أي عن حكومتكم وقضائكم أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الخطاب في قوله إن تستفتحوا للمؤمنين أي تطلب الفتح والنصر من الله وأن الخطاب في قوله بعده وإن تنتهوا فهو خير لكم للكافرين فهو غير ظاهر كما ترى قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم وأولادهم فتنة يختبرون بها هل يكون المال والولد سببا للوقوع فيما لا يرضي الله وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضا كالمال والولد فأمر الإنسان بالحذر منهم ان يوقعوه فيما لا يرضي الله ثم أمره إن اطلع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم أقرب الناس له وأخصهم به وهم الأولاد والأزواج أن يعفو عنهم ويصفح ولا يؤاخذه فيحذر منهم أولا ويصفح عنهم إن وقع منهم بعض الشيء وذلك في قوله في التغاب يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين عن أن تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكره جل وعلا وأن من وقع في ذلك فهو الخاسر المغبون في حضوره وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون والمراد بالفتنة في الآيات الاختبار والابتلاء وهو أحد معاني الفتنة في القرآن نستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله أستودعك الله